Bismillahi r Ya, ay Muzammil, Qum el illa külile. Nisfihu, oun qus minhu alayhi,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 وطعاما ذا غصة وعذاب نليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم